الرؤيا عند شباب محمد حين أراد صلى الله عليه وسلم اتخاذ قرار بالغ الخطورة وهو الحرب أنصة لشعبه ورغم أن رأيه ورأي كبار السن هو البقاء في المدينة ورغم أنه رأى رؤيا تؤيد اقتراحه. إلا أنه احترم رأي الأغلبية وهم الشباب راسما لأتباعه سنة حين لا يوجد وحي أن يلجأوا إلى الأمة كما أنه بتأييده لهذا الرأي يكشف عن سنة في التعامل مع الرؤيا وهي أنها مجرد مبشرات لا تثني عزما ولا تحطم همما فالمسلم يعيش حياته على الواقع لا في المنامات أما الشباب فلم تخفهم الرؤيا بل زادتهم حماسا فحين قصها عليهم صلى الله عليه وسلم حلقت معنوياتهم نحو السماء ورفرفت أرواحهم حول أبواب الجنة وتحولت المدينة إلى مدينة أحلام وأمنيات تحولت طرقاتها إلى جسور إلى النعيم في أحد تلك الطرق شاب يناجي صاحبه ثم ينتحي به نحو مكان لا يراهما فيه أحد من المارة وكأن كل واحد يريد أن يري الآخر تذكرة سفره أن يريه محطاته التي يرنو إليها الشابان هما سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش عبد الله يهمس لصاحبه ألا تأتي ندع الله فباح سعد بأمنيته وقال يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه نظر إليه عبد الله وقال آمين ثم كشف عبد الله بن جحش عن محطة أحلامه قائلا اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت ترى ما هو الشعور الذي يسكنك حين يقول لك الجبار صدقت أحلام وهمم لم تحلق بالشباب فقط فللشيوخ همم وقمم تخترق السماوات كل السماوات ففي أحد البيوت حوار ونقاش حاد بين شيخ وأربعة شباب هم أبناؤه هم يريدون منه البقاء مع أمهم لا سيما وهو يعاني من إحدى قدميه ويعرج منها عرجا شديدا أما هو فيأبى يريدهم أن يسيروا خلفه في طرقات الشهادة ودروب النعيم لم يقنع الشيخ أبناءه ولم يقنعوه فقرر أخذهم إلى أنزه محكمة وأعدل قاض على الأرض علّه ينصفه ممن يريدون حرمان عرجته من الخوض في أنهار الجنة